ثالث وهو المهم هو هل المشترط في الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح الصحيح أنه يُشترط العمل بقسميه لا بد عمل قلب لا بد يوجد عمل جوارح وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان يعني عبروا بالتغليب ولكن عمل القلب مطلوب عمل القلب لأن المنافق هو اللي ما عنده عمل عمل قلب يعني لا يرجو ولا يحب ولأجل التلازم أن ما في عمل ظاهر إلا بعمل بعض لهذا نقول إن المشترط أو الذي هو ركن الإيمان وجود العمل. وجود العمل فإذا عمل صالحا يرجع به وجه الله أي عمل كان صح منه الحمال فإذا فرط في باقي فيكون من أهل الوعيد. جزاك الله خيرا أسؤال 11-10 ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث, إن حيث أنه, أنه يحث أنه, إنه حيث أنه لم يعرف عن السلف أنت ما شاء الله ما تخطف النحو فتجي اجت ثنتين هي كلها في إنا بس يمكن ما تحب تكسر الكرام تحب دائما تفتح والفتح طيب طبعا على منهج البصريين على طريقة البصريين تكسر أما الكوفيين أما الكوفيون فيقولون تفتح والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي ان البصريين يقدرون ما بعد حيث بجملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الحمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الحمزة لأن إن تقدر مع ما دخلت عليه بجملة كما هو معروف، وظاهر القرآن. أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات مثلها إذ إذ إن إذ إن ما يقال إذ أن كذا إذ إن مثلها يعني في إضافتها للجمل أو إضافتها للمحرد. نعم أعد السؤال ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث إنه لم يعرف عن السلام لم عن السلف تفسير الموضوعي من البحوث القديمة لكنه من حيث العناية به جديد لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له فإذا أتا مثلا أبو عرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا بأصل حتى يفهم أصل المسألة وهذا هو نوات التفسير الموضوعي الموجود الآن وسعوه قالوا التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر مثل العدل في القرآن الحق في القرآن الفتنة في القرآن الرجال في القرآن الواحد بحث الرجال في القرآن الأرض في القرآن هذا موضوعات مثلا الحكم في القرآن الملك في القرآن العقيدة في القرآن أهل الكفار في القرآن أهل يعني مثل هالموضوعات فيجمع كل ما يتصل به ويبوّبها يبوّب هذه الموضوعات وبعد بعد ذلك يعرضونها إذا كان كذلك فالتفسير الموضوعي لا إشكال فيه لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات إذا كان الهدف واضحا وغير مشتمل على ما يجر إلى ما يحذر منه إلى منكر أنه لا باس به ويجمع الآيات ويفسر بحسب ذلك لكن الواقع الحقيقه أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده لأنها جمع آيات في موطن وتقديم والتأخير ويكرباء والتفاسير يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن وجاء في التفسير آيات المتتالية فإنه يدرك أكثر نزيد رحمة الله خيرا السؤال الثاني عشر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فما المقصود من الحيازة إلى الرحال هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملكي صاحبها البائع فهي في ضمانه وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمانه بقينا في مرحلة وسط وهو أن البائع باع والمشتري اشترى لكنها لم ينقلها من مكانها وهي في مكان البائع فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدى فهي في ضمان من هي انتقلت ملكيتها فإذا انتقلت ملكيتها وجب أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما الباع فانتهى فلهذا دفع للخلاف والخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى يتحقق. الضمان والانتقال وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله ثم إذا تبين هذا في العلم اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله يعني ما الذي يحصل به القبض ما الذي يحصل به الاستلام والقول الظاهر في ذلك أنه اذا كان الشيء يستلم بعده اذا كان معدودا او بذرعه اذا كان مذروعا او بوزنه او بوزنه اذا كان معدودا او ذرعه اذا كان مذروعا أو كيله إذا كان مكيلا أو وزن إذا كان موزونا أو بالتخليه ك يعني يعطيه التصرف هذه التصرف أعطاه زمام ناقة قال خلاص تصرف أعطاه زمام شيء أعطاه مفتاح سيارة وقال له شلها هذا يحصل به القاض لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرع نقول الصحيح نعم أنها يصير من ضمان المشتري لأنه هو الذي فرط بعدم, بعدم النقل هذا من جهة الضمان أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لعجل أن لا يقول إلى بيع العينة في ذلك بقيت مسألة وهي التي لا يجب أن تباع في مكانها حتى تنقل وهي مسألة للصبرة يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف وش كميته ولا إنما هي صبرة مجموعة تباع فهذا الطعام لابد أن ينقل طعام لابد أن ينقل فيه حتى يتميز النصيب وحتى لا يصيبه آفة أو يصيبه التعدي فيصير في خصومة حتى لو كمه مهم. حتى لو كان محفوظ لابد ميونق <تصفيق> صبره نعم إيه أما إذا كان محفوظ أكياس أو شيء لا أيوه. يعني خلاص وقع من ضمان فناك اللي يعني نهل النبي صلى الله عليه وسلم كان تبع سلاحه الضمان والعينة الضمان <تصفيق> والعينة هذا الظاهر نعم ظاهر لي الآن الاتفاق البائع المشتري يعني بين التلف على المشتري التلف على المشتري ونسلع مكانها في مستودع البائع. إن هذا يعتبر بيع صحيح يعني. كيف يعني؟ لأن لم ينقلها، لم ينقل السلعة كيف يتثقان على أن الضمان إيش؟ على أن إذا تلفت هذه السلعة أو مثلا السيارة هذه مثلا أصد شيء يعني قال لخلها عندك قال أنا ماني مسؤول عنها قال لخلها عندك أبد ولا عليك مسؤولية مم. خلاص أنت أصقط حقه معناته ما ناقض الظاهر الحديث بأن لابد من حاجة من حيازته الحديث له معنى له إله إيه له إله وهو الضمان والعينة لا. فإذا صارنا أمنة العينة هو والضمان تبين لا ما في إشكال يعني هذا طبعا أما المعدود وال وال والمذروع وال المزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة العينة بس السؤال الثالث عشر يذهب بعض قربة العلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث للمخرج الواحد أنها مخالفة أو مخالفة مخالفة ولو كانت مفقة يعني تكون شذوذا وعلّل ذلك بأن المقتضي, المقتضي لنقل الزيادة قائم مع اتحاد مخرج الحديث فلما لم ينقله بقية الرواة اقتضى ذلك شذوذ الزيادة هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث الأوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بشروط أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا فإنه لا تقبل أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري مثل إمام مالك ومثل يعني من هو في درجاته من يجمع كثير الحديث مثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه أما إذا كان لا المخرج واحد وجاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقات والمخرج واحد فمن أين أتى بها مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه يعني أو يسبح بيده اليمنى فقط يعني هنا يسبح بيده اليمنى هذه زيادة اليمنى تفرد بها أحد مشايخ أبي داود في السنة غير جميع روايات الحديث ليس في هذه اليمنى وإنما كان يعقد التسبيح بيده أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات لذلك تعتبر على هذا تعتبر شاذة منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلى الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كابن أبي حاتم ويونتار قطني من لا تقبل مطلقا ليس كل زيادة تقبل آفاً فإذا الاعتماد على المخرج صحيح ثم أيضا هل هذا الراوي؟ يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور هو حديث زيادة مالك في صدقة الفطر بأنه على الحر والعبد هي صاع على الحر والعبد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير زاد الإمام مالك من المسلمين هذه اللفظ الزيادة من المسلمين تفرد بها لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين ليست منها ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكسرين من المكسرين ومن الثقاث يكون عنده أدة ألف أفضل بزاك الله خيرا السؤال الرابع أشهر قال له التعريف الداخلة على اسم الجنس تحتمل الأهدى بأنواعه والعموم والاطلاق فما اولى هذه المعاني بحمل ال عليه؟ علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن ال إذا دخلت على جنس فإنها تفيد الشيوع في الجنس. يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس او الأحسن تقول الاطلاق في الجنس المقصود بالعموم العموم البدلي مثلا إنسان تقول الإنسان والعصري ان الإنسان جنس الإنسان جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة والعموم نوعان عموم بدلي وعموم شمولي وطبعا المقصود هنا العموم الشمولي, ها؟ عموم الشمولي. أما العموم البدلي له الإطلاق فأيضا ترد أل تدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق يعني فرد واحد تصدق على فرد واحد من الجميع فإذا نقول إنها أل إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم الأصل فيها وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا وهذا الأصل ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العهد كما في قوله جل وعلا كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا إنسان قال من يحيي العظام وهي رميم اللي قبلها الإنسان إيش استغفر الله واتبعني استغفر إن العزة لله ما نحن <تصفيق> لا صوت أمم نعم مثل مثل في ناس فرعون الرسول فلمن أحد يياه أيضا. لا هذه للعهد للعهد الحضوري هذا ما هو للجنس. ليس للجنس. إيه رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول المذكور العهد الحضوري. بس الجزء الثاني وعشرين بتدورها. أولم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا هو حاصم ومبين وضرب لنا هنا أولم يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهود اللي هو أحد كفار بني أحد كفار قريش ظاهر هذا خلاف الأصل, الأصل الأصل إنها الجنس عموم شمولي وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن الأصل ويصير لل للعهد بحسب السياق نعم. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب عشان. بحثها بحثا حسنا جدا ألو أقتامها الزقن الله السؤال الخامس عشر هل الهبة بقصد الثواب تجوز نعم الهبة بقصد الثواب بيع لا. يعني كأنه أعطاه ليكافئه أعطاه ليعوضه مثلا نعطيك أنا هذا الكتاب وانا اعرف ان مثلك اذا اعطي فانه يكافر ولو انا ما اعرف انك تكافر ما اعطيت ما نشطت حمتي لاعطائك فاذا القصد من الهبة ليس هو التودد ليس القصد من الهبة المحبة او الرغبة في نفعه المقصود هو الثواب وهذا الهبة بقصد الثواب جائزة لانها نوع من البيع وليس له فيها اجره من جنس البيع هذا في تعالى في الصدقه او في سؤال الناس الاموال يعني اما لا تمنن بصدقه تستكثر من الثناء أو لا تمنن ب يعني لا تمنن تستكثر من الأموال لاجل أما أما يعني ما أعرف إن دليل في في هذا الموضوع السؤال السادس أشر هل صح عندكم ما نعتبر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بقدم المخلوقات أو بوجود حوادث لا ولا لا؟ صح نعم الله صح ذلك و. لا ليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبه إلى المطلق لكن لا أول لها معروف لا أول لها معلوم لأن الأصل في هذه المسألة المعروفة بالقدم النوعي أو يعني هو يقول أن النوع نوع المخلوقات نوع المخلوقات قديم بمعنى أنه لا يحصر مخلوقات الله جل وعلا اتداء فيها السماوات والأرض ما فيها ونوع المخلوقات قديم. هل نشهد على أنواع كثيرة مرت بأنها كانت موجودة شيخ الإسلام ما يذكر التفاصيل في هذا لكنه ماني على أصل وهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى وهو الأول فليس قبله شيء وهو المتصص بصفاته وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية يعني جل جلاله وتقدس أسماءه هو الأول فليس قبله شيء ليس له بداية سبحانه وتعالى هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض هذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا ولذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا النقص في أنه كما تقولها الشاعرة بأنه لم يفعل ثم فعل لم يفعل ثم فعل طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا لا ليس ثم شيء قبل هذه المخلوقات المرئية وهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل ما الدليل الذي يدل على أنه لم لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور هل ثم دليل؟ ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات إلا أنهم استشهدوا بحديث عبد الله بن عمر أنه قال قدر الله مقادير الخلائر قبل أن يخلق السماوات والأرض الخمسين ألف سنة وكان عرسه على الماء فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض الخمسين ألف سنة أنه قبلها ما في شيء يعني فهموا منه أن قبله ليس ثم شيء وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد أما جنس فعل الله جل وعلا العرش موجود والماء موجودة لا تدري متى بدأ العرش ولا متى بدأ الماء ولا متى بدأ خلق الله جل وعلا لهذا ابن تيمية هي صح عنه أنه يقول هذا وقرر في عدد من المواضع وهو لا يريد تقرير قدم الخلق لذاته وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته وأنه سبحانه وتعالى حي وأن الحي لا بد أن يفعل وأنه سبحانه فعال لما يريد أما حي بلا فعل ولا إرادة يعني إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها ينزه الله جل وعلا عن مثل هذا الوصف هذا اللي حدب شيخ الإسلام إلى بحث هالمسألة السؤال السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعف حتى يقضي حاجته منه والحديث الآخر وقيمة الصلاة وفي يد عمر الإناء فقال أشربها يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم وهناك أثار أخرى عن الصحابة في الباب فهل يدل ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت صلاة الصبح هو السحور أو السحور للإنسان فيه أن يؤخره إلى طلوع الفجر بقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الْخَيْطُ الْأَذْنُ من الْخَيْطُ مِنَ الْفَجْرِ فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك يعني أن يكف عن الطعام والشراب في ذلك إلا أن يكون في يده شربه, من شربه أو في يده أكله فأنه له أن لا يعني يضعه أنه لا يضعه حتى يفرغ من حاجته. حديث عمر محمول على الأذان من المراد الأذان وقيمة الصلاة يعني بمعنى أذن المؤذن ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة بأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد وكان يشرب مؤخرة المسجد، فلما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر. أما لا، أما المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فإن فلا يمكن أن يقيم قبل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا. أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى فلا تقوم حتى تروني لأن كان في أول الأمر أنه ربما ربما أقيمت وهو قبل أن يأتي ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى حتى يقبل عليه صلاة الصلاة ما في كذا عشر متى يشرع التورك في الصلاة؟ العلم اختلفوا في التورك على قولين القول الأول هو قول الشافعي وجماعة بأن التورك يشرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام فيشرع في صلاة الفجر بعدها سلام يعني الثاني ويشرع في ركعتين تطوع ويشرع في ثالثة في المغرب في رابعة الظهر والعصر والعشاء إلى آخرها وفي ثانية الجمعة يشرع فكل جلسة بعدها سلام يشرع فيها والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن, أن تورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدان وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة والصحيحة أو الظاهر هو الثاني بأن التورق يعني يشرع في كل جل في, في كل تشهد ثاني السؤال التاسع عشر بناء عليها الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورق السؤال التاسع عشر هل يشترط في عقد السلم أن يكون إلى أجل له تأثير في الثمن وما تريده الصحيح أن السلم لا يصح إلا يعني من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يشلفون في, في الثمار السنة والسنتين والمقصود من السلم التسهيل والحركة في أن الصانع يأخذ المال ليشتغل وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده يشتري بها أشياء ويحركها عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماش أو يشتري اليد عنده لكن ما عنده الغنب فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلام هو تقديم الثمن وتأخير السلة والعلم اختلفوا في هذه المسألة والصحيح اللي ذكرت لك في أنه لابد من سلعة مؤثر من زمن مؤثر والقول الثاني قول الشافعي وجماعة بأنه أبد لو ساعة يكفي لكن هذا ليس بصحيح لسبب وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم لمسألة بيع ما لا يملك لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك فإذا كان المدة غير مؤثرة وأعطيها الثمن مقدما أنا بعطيه الثمن ويروح يجيبه لي فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في الصناعة في التوريد في, في الإنتاج وإنما صار هو يبيع بعت يعني أعطيت الثمن وهو لا يملك لن يصنعه ولن يورده ولن ينتجه وإنما هو راح شراه من الآخر فإذا من سبب الشرط أولا الحديث يسلمون في اتمار السنة والسنتين والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج والثالث أن لا يختلط السلم ببيع ما لا يملك ما شاء هو ضابط معرفة الظهور في اللفظ الظاهر هو ظاهر ما يدل عليه اللغة بمعنى أن اللفظ له اللفظ له دلالات هذه يبحثها الأصوليون في الركن الثالث من أركان الأصول الفقه الذي هو الاستدلال ويبحثها أيضا المناطقة في دلالات الألفاظ ويبحثها البلاغيون أيضا يبحثها البلاغيون وهناك قد تقسيمات في الألفاظ تارة نقول نص وظاهر نص واضح و مجمل لاحظ نص ظاهر مجمل مو مؤول النص هو ما لا يحتمل غيره احتمال واحد بس الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف معنى مرجو انا على لا مو معنى مرجوح في احتمال ضعيف أنه يدل على المعنى الآخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشتهر المعروف لكن يدل على معنى آخر ندرة. ندرة. فنا فما نحمل اللفظ إلا على ظاهره يعني المعروف منه أما ما ندر فلابد أن يكون في السياق قرينة تدل على إرادة هذا المعنى الخفي لأن المعنى الخفي الأصل عدم إرادته إلا بإضاحه الثالث المجمل والمجمل هو ما استوى فيه ما استوى فيه الدلالة يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف لقرينه على الاحتمال وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة المجاز والمباحث معروفة في هذا العصر. في الختام لا نشكر فضيلة الشيخ على إدلائه بهذه الإجابات ونعتذل عن اكتطائنا من وقته السمين فجزاكم الله خيرا وأثابكم في الدنيا والآخرة وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة لشجعتني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين وتبلغون الاخوه في الامارات السلام وبالمناسبه نخص الواسطه الاخ عادل مرسي ان هيئ هذا الاجتماع المبارك واسال الله للجميع التوفيق والسداد